الله من الشيطان الرجيب. بسم الله Look at that. فيما هم في وجوه من أثر السجود Amen. دارم گو فيما هم في وجود من أفر السجود ذلك مثلهم في التورى ومثلهم في الإيديل كزرع أغرق أرجى a cha ko agubazarguas sa lava pas الزوال sote yo kwadi فتق <تصفيق> الله العظيم